بيروت والحب والمطر انتقي انتقي انت المكان انتقي انت المكان اي مقهى داخل كالسيف في البحر انتقي اي مكان انني مستسلم للبجع البحري في عينيك يأتي من نهايات الزمان عندما تنطر في بيروت احتاج الى بعض الحنان فادخلي في معطف المبتل بالماء ادخلي في كنزة الصوف وفي جلدي وفي صوتي كلي من عشب صدري كحصار هاجري كالسمك الاحمر من عيني الى عيني ومن كفي الى كف اغزمي وجهي على كراسه الامطار والليل وباللور الحواني وقشر السنبيان طارحين الحب تحت الرعد والبرق وايقاع المداريب نحيني وطن في نعطف الفرو الرمادي. اغمريني بمياه الورد والآذ وعطر البيلسان عانقيني في الميادين وفوق الورق المكسور ضميني على مرء من الناس ارفضي عصر الصلاطين ارفضي عصر المجاذين اصرخي كالذئب في منتصف الليل المحيني روعة الاحساس بالموت ونعم الهدايا. عندما تنطر في بيرون تنم لكآباتي غصول ولأحزاني يدان، فادخلي في كنزه الصور ونامي نحن تحت الماء يا نخلة روحي نخلتان ليس في ذهني قرار واضح ليس في ذهني قرار واضح فاخذيني حيث ما شئت تركيني حيث ما شئت اشتري لي صحف اليوم واقلام رصاص، ونبيذ ودخان هذه كل المفاتيح فقودي انت سيري باتجاه الريح والصدفة، سيري في الزواريب التي من غير اسماء أحبيني قليلا أحبيني قليلا واكسري أنظمة السير قليلا واتركي لي يدك اليمنى قليلا فلراعاك هما بر الأمان ليس للحب ببيروت خرائط ليس للحب ببيروت خرائق لا ولا للعشق في صدري خرائط فابحثي عن شقة يطمرها الرمل حفي عن فندق لا يسأل العشاق عن اسمائهم سحرين في السراديب التي ليس بها غير مغنن وبيان